ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط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 وَقُم بِإِلَىٰ عَلَّكُم تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِ ذَالِكُم وَصَّاكم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي احْتَاجَ أَنَا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتبعوه أن تقول علكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنما لغافلين أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من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 سَتَأْتِي جُنُودُ اللَّهِ نَاصِبِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ